ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروط وفي الغروب نره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروط وفي عَصَى رَبُّنَا الْهَادِ الْوَدُودُ فَضْلُهُ مِنْ